كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقول ابن الجوزي رحمه الله اتقي هذا الذل العاجل في الدنيا قبل الآخرة بأن تلزم حدود التقوى وأن تترك المعاصي معاصي إشكالات كثيرة من أعظمها ذهاب الحياء من, الحياء من القلب وذهاب الحياء يورث العمى عمى القلب أما الحياء فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله حتى أن عمران بن حسين رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كان يحدث ذات مرة بهذا الحديث الحياء خير كله فقال له أبو قتادة العدوي يا أبا نجيد إنا لنقرأ في الكتب أن منه ضعفا فاستشاط عمران غضبا وغيظا أن يوضع مثل هذا الكلام في مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء خير كله فإذا قال قائل بل منه ضعف كأنما يرد على النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك غضب عمران غضبا شديدا من هذا الرد من أبي قتادة العدوي فجعل الجماعة حوله يسكنونه قالوا يا أبا نجيد إنه منا انه طيب الهوى حتى سكن فأعاد عمران الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد أبو قتادة نفس الكلام فغضب عمران غضبا شديدا الحياء هو حياة القلب على الحقيقة يذهب الحياء باستمراء المعاصي يفعل العبد المعصية والمعصية تزرع أختها وتدل عليها فلا يزال العبد يذنب الزنب ثم الزنب ثم الزنب حتى يخرج استقباح ذلك من القلب فيفقد المرء الحياء الذي هو الحياة كما أن الحسنة تزرع أختها فإن السيئة أيضا تزرع أختها والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان بضع وسبعون شعبه. وقد ورد في بعض طرق الحديث بضع وستون ولكن أكثر الرواة على أن اللفظ بضع الحياء الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان يقول علماء الأصول إفراد الخاص عن العام يفيد الاهتمام أي الاهتمام بالخاص حتى أبين هذه القاعدة أقول العام هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له أو كما يراه الغزالي في المستصفى هو اللفظ الذي يدل على شيئين فصاعدا مطلقا يعني إيه كلام يعني إذا قلنا ما هي محارم الله نقول محارم الله عز وجل الإشراك بالله وعقوق الوالدين اليمين الغموس الزنا، الربا، أي أفراد المعاصي لو أنا قلت لك ما الذي حرمه الله ممكن تعد ألف محرم مثلا الألف محرم دول هم عموم المعاصي عموم المعاصي كل محرم من هذه المحرمات أنا هعمله شرطة كده هعمل دايرة واعمل جواها شرطة 2 3 4 5 6 كل شرطة من دي اسمها فرد من أفراد المناهي الإشراك بالله فرد من أفراد المناهي عقوق الوالدين فرد من أفراد المناهي الربا الزنا شرب الخمري كل دا اسمه فرد أدي واحد أدي اتنين أدي 3 4 5 ألف يبقى إذن العموم عبارة عن لفظ يستغرقه أفراداً كثيرة ده اسمه إيه؟ اسمه العام طيب أنا عندما أقول لك تجنب ما حرم الله وإياك والربا طيب تجنب ما حرم الله كلمة ما كدي لفظة ما دي من صيغ العموم ألا يدخل الربا في هذا, في هذا التحذير يدخل طبعا إياك وما حرم الله الربا حيدخل في هذا العموم فلما أجي أقول لك بقى إياك وما حرم الله واجتنب الربا طب الربا من جملة المحرم طب لماذا أنا أفردت الربا بالذكر إشعارا بمزيد الاهتمام باجتنابه ادي معنى افراد الخاص الوالربا عن العام يفيد الاهتمام بالربا ليه لان الربا فرد من افراد العام احنا قلنا كل ما حرم الله كل شيء مما حرم الله يعتبر فردا من افراد العام كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسول فهجرته إلى الله ورسول الشاهد ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه طيب الدنيا هكذا كعموم كل شيء فيها أو يقع عليها فرد منها جزء منها فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها طم المرأة من الدنيا فكان هذا كافيا لكنه عليه الصلاة والسلام للإشعار بمزيد فتنتها فتنة المرأة حظ على اجتناب أن تكون الهجرة إليها كفرد من أفراد الدنيا ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة خص المرأة بالذكر عن العام برغم منها دخل في الدنيا إشعارا بمزيد الاهتمام بملاحظة فتنتها وأن لا يكون العمل الذي يبذله المرء لله لمثل هذا الهدف المحتقر لأن الذي يبذل مال الله عز وجل لغيره كالذي يمسح خده بنعله فالخد أشرف لحم في جسم العبد الخد أشرف لحم فيه فلما يأتي على أشرف لحم فيه ثم يمسحه بنعله فيبقى هان هذا الخد فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أفرد المرأة بالذكر وهي من جملة الدنيا لمزيد الاهتمام بفتنتها وكذلك قوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ما هو الصلاة والنسك من جملة المحيا ومع ذلك خصها بالذكر وأفردها عن العام لأجل الاهتمام بها بهتين الصلاة والنسك فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبه. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إنما أفرد الحياء بالذكر لأن كل شعب الإيمان تحتاج إلى الحياء لأن المرأة إذا استحيى ترك القبائح جملة حتى من باب المرؤة من باب المرؤة يعني إذا خرج الحياء من قلب العبد عمي القلب وطبعا عماء القلب أس كل مشاكله لأن القلب هو مكان العقل ما العقل إنما مكانه في القلب. ليس كما تصور كثير من الناس أن القلب أن العقللة في الرس لا العقل ليس في الرس. إنما العقل في القلب وعندنا آية وحديث دل دلالة واضحة صريحة على هذا.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 وأما الحديث فحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد يعني معنى الكلام يقرؤون القرآن وإنما يقرأ المرء القرآن بحركة اللسان لا يجاوز حناجرهم الحنجرة فين فوق ولا تحت فوق اللسان أم تحت اللسان الحنجرة تحت اللسان يعني أن هؤلاء يقرؤون القرآن ثم إن القرآن لا ينزل إلى العقل الذي في القلب فلذلك إذا عرضت أية شبهة لهذا الذي يقرأ القرآن يخرج من الدين بأسرع ما أنت متصور كما يخرج السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد إشارة إلى عظيم جرمهم أن يقتلهم حتى يدعهم كأعجاز نخل خوير <تصفيق>